حتى إذا جاءوا قال أكذبت بآياتي ولم تحط بها علم أَمَّا ذَاكُن تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْتَقِونَ أَلَمْ يَرَوْا أن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 الحسنات فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبتوا جههم في النار فكبتوا جههم في النار هل تجذون إلا ما كنتم تعملون